بسم الله الرحمن الرحيم يسروا اخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيش نسمي العوى الحديث حفظه الله ورعا ان يقدموا لكم هذه المادة والتي هي في عنوان كلمة فضيلة الشيش نسمي العوى الحديث حفظه الله ورعا في المقابر عند تفج والده رحمه الله تعالى كذلك من النياح الصحابة جعلوا من انواع النياحة الاجتماع بعد الدفن من صوانات واجتماع غير غير غير فهذا لا يجوز الشريعه وهذه سنه النبي عليه الصلاه والسلام لا هي امر مخصف يا جماعه ولا بتنظيم ولا بحزب ولا بطائفه هذه سنه الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام واخبره الحديث الامام احمد المسند عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع الى للميت وصنيعه الطعام بعد دفن من النياحه وانا كابني لهذا الميت أبينا جزاء الله أخير رب العز وجل رحمه رحمه واسعة أنا مكلف أن أصون عرضه من كل بدعة تخدش في حسناته وتزيد من سيئاته لأن البدع أخطر من المعاصم فلذلك ما بنقول زي ما بقوله الناس ينتهي العزاء بمراسم الدفن لأن العزاء لا ينتهي لكن بنقول ما حيكون في اجتماع ولا في صيوان لا في دار ولا في بيت ولا في غيره أي زول يجينا يعزينا ويمشي وظيفة يمشي شغله يفتح دكانه ايذن يموت كل من عليه افان وخير البشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات عشان ماجي دول يقول يا اخي ده كده كانه فطيسه ساكت لا سيدنا البشر مات اظن انت النبي عليه الصلاه والسلام فكل من عليه افان لو واحد مات موته اللي يختبر يقول انا ما هموت ايذن هيموت فطالما كلنا حنموت ان نموت على سنه النبي عليه الصلاه والسلام فلذلك ليس هناك كبر حتى نثال ارجع المتحف اريق كلي ليس هناك كبر ان شاء الله تعالى وليس هناك فيوان انما اي ذو نجع الدين ويشوف شغله لا في عطل من شغل ولا في عطل من اي حاجه والديره الخربه بجد بجد يدعون الله في سجود وفي التله الاخير من الليل جزاك الله خير وبارك الله فيك سلام ولادنا نروح دوام من غير سلام الله مره الله يخليك يا غالي يا حيفه تريد تقول انتظر العذاب بمراسم شنو هدف والظلم مقطوع من شبره عصف الفارق بين الفراش وعدم الفراش النيه انا ما بعرف لكن حاسس ان الليله المايده عنده اصل بلغ الخبر من هناك ولا مش كده اه بيه مش سبعه ساعات وست ساعات ده ما بيرجع يوصل ليله اللازم اللي يا بيه فا هو لما اصحى ولازم يتعشى ويشرب الشاي ويرتاح ويشكل على اديته ما مبلغ العز ما مبلغ وفي ناس لو قلت لي ان شايلك لاش ما تجيب دي بالجد صح البيت ده ما في فراش وبيت يكرم نعم يعز ويكرم ويرجع لكن زي ما قال لكم ما في فراش وجعاد وصيوان ونعم يا اخي قالوا في البير واد فوق الكتي انا التشد من ما بغليها وادع على المحشين اجاي جاء كثرات بالليل كله بدنا يغوش غبيره يتبعوا له تلملموا العصب الفراش مربوط تطير غيشته هويت مقطوع حي مقطوع الفراش مربوط عليك كدي عليك كدي البيت انت هذا كلام كله داخليه ولت الله يعلمنا ما جهلنا امين يا رب وان يفعل نبي علمنا وجاد الله ابننا على هذه الكلمه الطيبه عشان الناس ما ياخذوها ساي أبدا الله. والله في ناس أولاد ولده لما ادوا بعد تم تلاتين سنة في غرية الدنوب الجباري لقوا فراكس قالوا دا شنو الان دا سنة السبعين وهو عمره كم واربعين ما جاء الله بس بره بس لقى فراكس دا شنو دا شنو في موت والحاصل شنو دا فراكس قال نحن عندنا كلام زيدا والمغارب وخلاص الا باندي من بعيد بعيد عني في صمم نعرف بعز دول صوانات وده كلام يا اخواننا ادوها تشالوا ها وكان 40 يوم وبقي شهر وبقي 15 يوم وبقي 7 يوم وبقي 3 وبقي يومين وبقي واحد تواذر ده العصيل مشيت من المغارب بيقولوا الكركديه راك تشربوا تبلوه له خلاص اخرك وفي بعض الاصهار ما بيفرش قاعده تعال عندي ده بقى كان مخيط بحله قريب بتاعه قدامك بعين راس مفتوح والله ينارك بلك وما في دالي او ترجع بقوله لك جاي تعجل ايه بكل ما فاهم خاطئ والعذاب مفتوح في اي وقت الله جابر سلام عليكم الله اكبر الله اكبر وكذلك تام تقبلوا تحيات اخوانكم في الموقع الرسمي لفضيله الشيخ مسمى العوض حبيب